Uh -huh. I'll go of our time. سفننا لم نجا د تا من طوفان كل عذاب انجو فيها لا وَقْتَ الظَّلَمِ وَاسْتَعِينِ أَعْطَفَتَيَّ وَقْتَ الظَّلَمِ يَا نُورَ الدَّارِ نَحْنُ جِنّ O Rabb, fa fa. <تضحك> امي يا ربي ايجيني على ميه امي يا من بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوه وبهذا الوصف قد مصبوه من قديم الذهر والزمن رب فانفعنا ببركتهم واهدينا الخصنا بقُرْمَتِهم رب فانفعنا ببركتهم واهدينا الخصنا بقُرْمَتِهم رب فانفعنا ببركتهم ببركتهم واهدينا الخصنا بقُرْمَتِهم وامتنا في طريقتهم وامتنا في طريقتهم وامتنا في طريقتهم وعافات من الفتنين رب عالمي